「それから」<音楽> 「あっしゅうてもいいですか?<音楽>」<音楽> كنز الكرم ا مولا نعمي ه ذ ه الامم بشريعته كنز الكرم ا مولا نعمي ه ذ ه الامم بشريعته أ ز ك ى النسب أ ع ل ى الحسب أ ع ل ى الحسب كل العرب في خدمته ي س ل م الله على ح ب ي ب يا صلاه الله, الله سلام الله عليك يا أ ج م ل خلق الله, الله سعت الشجر نطق الحجر شك القمر ب إ ش ا ر ت ه سعت الشجر نطق شق و القمر الله بشارته جبريل أ ت ا ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء ليله الاسراء والرب دعاه لحضرته يا سلام الله على ن ب ي ن ا يا صلاه ا ل ل ل الله ا نطق الحجر شق القمر ب إ ش ا ر ت ه سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بشارته إ جبريل أ ت ى ل ي ل ة الاسراء والرب دعاه ل أ ث ر ت نال الشرف والله عفى عما سلف من, من امته فوسيلتنا هو سيدنا هو سيدنا والعز لنا a y a so... والعز لنا ب ي جبته صلوات الله على أ ح م د على أ ح م د خير الرسل وقرابته يا سلام الله على حبيبنا يا صلاه